بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وهو العزيز الحكيم 「や يها الذين آ م ن و ا لم تقولون ما لا تفعلون ا ل ل ه يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ك أ ن ه م بنيان مرصوص وإذ قاموا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 والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصد بين يدي مصدقا لما بين يدي من التوريث ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أ ظ ل م ممن افترى على الله الكذب 「そして私は私の思いを唱えているのは私の思いを唱えているのですが私は私の思いを唱えているのですが私は私の思いを唱えているのです ا 私は私の思いを唱えてい م ولو كره اسم الله ف ر و الاخر ودين الحق على الجزء الاول م ر 「雅 ج, ج ي ك م من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله. 私たちはこのように思うのはこのように思うのはこのように思うのはこのように思うのはこのように思うのは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 ذلك الفوز العظيم و أ خ ر ى ت حبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين 「よし!」 من أنصار الله إلى قال الحواريون نحن أ ن ص ا ر الله فامن ا ل ط ا ئ ف ة من ظاهرين